مسافر زادول خيالو مسافر زادول خيالو والسحر والعطر والظلالو ضمآن والكأس في يديه والحب هو الفن والجمال ضمآن والكأس في يديه والحب هو الفن والجمال فيرن زادوا الخيال والسحر والعطر والظلال خضم ادو الكس في يديه والحب هو الفن ضم أن والك في يديه والحب هو الفن هو الجمال. طعت عمرها الجبال شبت على أرضه الهلال وضيعت عمرها الجبال ولم يزل ينشد الديارة ولم يزل ينشد الديارة ويسأل الليل والنهارة والناس حبه سكارا هام على شطه الرحيب والناس في حبه سكارا هام على الرحيب والناس فيه حبه سكارا صخر الرحيبي آه فيك آه فيك آه فيك آه على سرك الربي وموجك أي ذي الغريب يا ديو يا خلدي للزماني يا سقي الحب والأغاني يا واجب الخلد للزماني يا سقي الحب ولا يا واجب الخلد للزماني يا ساقى الحب ولا غني هات اسقني واسقني ودعني أحب الطيب في الجناني هات اسقني واسقني ودعني أحب طوي في الجنان يا موجة موج تصحكي عليك ما شجاني سنين موجتن فاحكي الى ليالك ما شقاني واغتديل أسكب النور للحيارة فإن كواني الهوى وطارة كانت رياح الدكا طبيبي فإن كواني الهوى وطارة triya huduga tabibin ahin ahin ahin ahin ahin ahin ala sirk alahin wa mawjik al يا دين يا ساحر اللون سمعت في شخصك الجميل ما قالت الريح وللخيل سمعت في شخصك الجميل ما قالت الريح وللخيل سمعت في شخصك الجميل ما قالت الريح للنخيل يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخبيل وأرسل تلك أم صبايا شربنا من خمرة الأصيل سمعت في شقك الجميل ما قالت للنخيل سمعت في شقك الجميل ما قالت للنخيل سمعت في شقك الجميل ما قالت الريح للنخيل سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخبيلي واصل تلك ام صعب يشربنا من خمرة الاصيل وره كن بالحنين صار ام هذه فرحة العذار تجري وتجري هواك نار حملت من سحرها نصيبي تجري och هوا كالنار حملت من سحرها نصيبي آه, آه, آه, آه, آه, آه, آه. يرك رعيبي وموجك القلب الغريب ياني نوى